تالله لقد أ ر س ل ن ا إ ل ى أ م م من قبلك فزين لهم, الشيطان أعمالهم فهو وليهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أ ل ي م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 م س ت ق ي م و ل ل ل ه غيب ا س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا ب ل س ا إ ل ا ك ل م ح ا ل ب ص ر أ و هو أقرب إن ا ل ل على كل ه شيء قدير و ا ل ل ه أ خ ر ج ك م من بطون ي ه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 وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها, ومن أصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا إ ل ى حين والله جعل لكم من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 ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر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 و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون ولو شاء الله لجعلكم أ م ة و ا ح د ة ولكن يضل من يشاء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 وضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ة م ض م ئ ن ه ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت, فكفرت ب أ ن ع م الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 إ ن م ا حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر ل غير بار ولا عاد فان الله غفور رحيم